فَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَارَاتِ وَلَأَرْضَ كَامَتَا وَتْقَنُوا فَسَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاشِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والمعار والسمس والقمر كلهم في فلك يسبحون وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ لِتَفَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون غلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفرون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم هل تاتيهم دغتة فتبهدهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهدئ برسل من قبلك فحاق بالذين, منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم في الليل والنار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مما بَلْ مَسَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَنْهُمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِ لَضَلٍّ نُقْصِهَا مِنْ تُرَاثِهَا أَفَهُم مُظَالِمُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفْحَةٌ مِّن عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَبَعُ المَوازين القِسقَ يَومِ القِهامَةِ فَلا تُْلَم نَفسّ شَ وَإِن كَان مِسقالَاالُ حَبَّةٍ مِنْ خَلْدَ لِن تَنا بِاَا وَكفَابِنَا خاسِبين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ فَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ أَفَتَأْنَتُم